قل لا لإن لم ينتهي لنسفع بالناصية 120. ناصية كاذبة خاطية 121. فليدعوا ناديه 122. سندعوا الزبانية 123. كلا لا تطعه واسجد واقترب